وَأَنَّ لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَا هَا مُلِأَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَنْ يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَصَدًا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 وَأَنَّا ظَنَّنَا أَلَن نُعْجِزَ اللَّهَ فِي الْأَرْضِ وَلَن نُعْجِزَهُ هَرَبًا وَأَنَّ لَمْ مَا سَمِعْنَا الْهُدَى أَمَنَ نَابِهِ فَمَن يُؤْمِن بِرَبِّهِ فَلَا يَخَافُ بَغْتَهُ وَلَا رَهَقَةَ وَأَنَّ مِنَ الْمُسْلِمُونَ وَمِنَ الْقَاصِطُونَ فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَائِكَ تَحْرَوُ رَشَدًا وَأَنَّ الْقَاصِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا وَأَلَّوْ يَسْتَقَامُ عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقِينَهُمْ مَا أَنْغَدَقَ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 قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا قل إني لا أملك لكم ضر و ولا رشدا قل إني لا يجيرني من الله أحد أَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدًا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 ليعلما أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحاط بِمَا لديهم وأحصى كل شيء عددا.